بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا إبدال الياء من الواو قال المؤلف وهو أكثر أنواع الإبدالات مسائل فنذكر منها ثمانية مسائل وهي أخذنا المسألة الأولى والمسألة الثانية ما هي المسألة الأولى إذا تطرفت الواو حقيقة أو, أو حكما وانكسر ما قبلها ماذا تقلب؟ تقلب ياء. المساله المسألة الثانية إذا وقعت الواو عينا لمصدر فعل وعلت هذه الواو في ذلك الفعل عندي سؤال جاور جوارا لماذا لم تعل جاور جوارا لم تعل في ماذا لم تعل في الفعل فصحت في المصدر صحت في الفعل فصحت في المصدر في المصدر طيب قال المساله الثالثه اذا وقعت الواو عينا لجمع صحيح اللام وقبلها كسره وكانت الواو في المفرد اما معله بين قوسين منقلبه واما شبيهه بالمعله بين قوسين ساكنه ركز في الشرط يقول لك اذا وقعت الواو اي واو التي ستنقلب إلى ماذا إلى يا وقعت عينا عينا ما معنى عينا يعني الحر الأصل الأصل الثاني هو العين والأصل الأول هو الفاء والأصل الثالث هو اللام فمعنى عينا أي هي الأصل الثاني إذا وقعت الواو عينا لجمع صحيح اللام لجمع المراد جمع تكسير لجمع المراد جمع تكسير المراد جمع التكسير صحيح اللام صحيح اللام اي ليست لامه لامه وهو الاصل الثالث ليس احد حروف العله ما معنى صحيح اللام كل الحروف ما عدا الواو والالف والياء إذن عينه ما هي عينه عينه واو ولامه لامه حرف حرف صحيح حرف صحيح قال وكانت الواو في المفرد إما معلة بين قوسين منقلبه منقلبة إلى ماذا منقلبها إلى ألف منقلبة إلى ياء وإما شبهة بالمعلة بين قوسين ساكنة المفرد سوط سوط أين الواو ثانية عين هل هي ساكنة أم انقلبت الى إلى ألف سوط ساكنه ساكنة هي من القسم الثاني من القسم الثاني دار دار أصرها داوار العين في المفرد هل هي واو ساكنة او واو منقلبة واو انقلبت الى ماذا الى الف اذا عندنا في المفرد قسمان صالحان لهذا لهذه المسألة المفرد الاول اذا كان المفرد واو انقلبت الى الف المفرد الثاني اذا كانت واوه ساكنة واو ساكنة فعند الجمع اذا انكسر ما قبل هذه الواو تقلب ياء عند الجمع اذا انكسر ما قبل هذه الواو تقلب ماذا ياء نعم تابع معي الان قال المساله الثالثه اذا وقعت الواو عينا لجمع صحيح اللام وقبلها كسرة وكانت الواو في المفرد إما معلة بين قوسين منقلبة وإما شبيهة بالمعلة بين قوسين ساكنة فمثال ما كانت الواو في الواحد معلة ثم جمع الواحد الواو معلة أي انقلبت إلى ألف انقلبت إلى ياء هذا معنى معلة قلبت إلى إحدى أخواتها إلى, أخت، إلى, أخت، إلى أخت، واحدة من أختيها إما إلى الالف وإما إلى الياء مثاله دار فإنه مفرد أصله دوار تحركت الواو وانفتح ما قبلها في دوار فأبدلت ألفا فقيل دار فلما جمع أي جمع دار على فعال أي على وزن فعال لأن فعال من أوزان جمع التكسير كان قياسه أن يقال دوار دار دور أصرها دور فإذا جمعتها على فعال ستقول دوار هكذا أم لا هكذا دوار فتلحظ أن الواو وقعت انظر الواو في دوار دوار الواو وقعت عينا لأنها الأصل الثاني الأصل الأول الدال الأصل الثاني الواو وال ألف زائدة الأصل الثالث الراء فتلحظ أن الواو وقعت عينا لجمع صحيح الام لأن لامه الراء والراء من حروف من حروف صحيحة وقبلها كسره دي دي قبل الواو كسره وهي معله في المفرد دور علت صارت دارا فتبدل الواو ياء فتصير ديارا تصير ديارا يعني ما هو جمع دار تقول ديار هل هذه الياء في ديار اصل او منقلبة عن اصل منقلبة عن اصل منقلبة عن ماذا منقلبة عن الواو الاشتقاق دل على هذا وتصارف الكلمة دلت على هذا ان هذه الياء منقلبة عن واو لماذا انقلبت نظر الصرفيون في الشروط فجمعوها في هذه الشروط لانها في جمع ومفرد هذا الجمع ال العينه الواو معلة ولامه صحيح لام وما قبل هذه الواو في الجمع مكسور مكسور دي فتوفرت الشروط فقلبت ماذا قلبت الواو ألفا صح صح قلبت الواو يا أن صح صح طيب أين؟, اين لا دوار الان ما هي معله صحيحه لكن لما العرب ما قالت دوار قالت ديار اخف لان هذه الابدالات الأن ما هو السبب في الابدالات ما هي العله في الإبدالات التخفيف اين أخف أن تقول دوار او ديار ديار اخف لان كسرة تناسب الياء ديار اما الكسره مع واو دوار فيها ثقل فلذلك طلبا للخفه قلبت العرب ال الواو ياء الواو ياء والمفرد دار والواو في دار معله قلبت ا مثال اخر قيمه قيمه قيمة هذا القلم مئتا ريال قيمة هذا الكتاب ألف ريال قيمة قيمة أصرها قيمه قيمة أصرها قيومة لأنك تقول قومت السلعة أي جعلت لها سعرا وقيمة إذن قومت ظهرة الواو ظهرة الواو إذن قيمة أصرها قيومة فأبدلت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها كما سيأتي هذا الآن في المفرد الآن هذا المفرد المفرد قيمة لماذا قلبت الواو ياء في المفرد لسكونها وانكسار ما قبلها فعند جمعها على فعل قياسها قوم قياسها قوم لان العين فعل العين هي الواو قوم فتلحظ ان الواو وقعت عينا لجمع مع بقيه الشروط يعني فت الذكر فابدلت يا ان فقيل قيم وكذلك يقال في حيل جمع حيله طيب إذا عندنا مفرد هذا مفرد ننظر إلى شرطه وهذا جمع ما الذي اشترط في المفرد دار أن تكون ماذا أن, أن تكون الواو عينا وأن تكون معلة واضح طيب معله قيمه قيمه وفي الجمع ان ينكسر ما قبل ما قبل الواو اصلها ماذا دوار هذه الاصل وهذا الملفوظ كذلك قيمه قيم وقيومه كان القياس ان يقال فيها ماذا قوم هذا الاصل وهذا الملفوظ لماذا السؤال الذي هو موضوع درس اليوم ليست لماذا قلبت الواو ألفا في دار. هذا هذه مسألة لها مسألة أخرى ستاتي. ولا لماذا قلبت ال الياء الواو في قيمة قلبت ياءا مع أن أصلها الواو. هذه ستاتي. إنما كلامنا في ديار الجمع وفي قيم. لماذا قلبت الواو ياءا؟ هذه الواو ماذا قل لتوفر شروط المسألة ما هي شروط المسألة قال إذا وقعت الواو عينا لجمع ديار الواو وقعت عينا لجمع قيم الواو وقعت عينا لجمع صحيح اللام الأول لا مهراء وقيم لا مهاميم فهي صحيحة اللام وقبلها كسرة قيم قبلها كسرة ديار قبلها كسرة وكانت الواو في المفرد في دار وقيمة معله ما معنى معله من اي أي عن ماذا من عن واو الى من إلى ألف و من إلى ياء واضح هذه الآن معله هذه معله قال أو شبيها بالمعله أي ساكنة نفس الشروط سوت سياط سوط سياط الشروط نفس الشروط الكسرة موجودة ال ال الواو عين لجمع وهذا الجمع صحيح حلم لكنها في المفرد هل هي معلة أو ساكنة ساكنة اذا نشبهها بالمعلة ساكنة أيا كان كان من القسم ألف معله هذا يسميه القسم ألف أو من القسم باء ساكنة روضة ورياض روضة ورياض يأتي شخص ويقول لك الواو في المفرد لم تقلب لا إلى ألف ولا إلى ياء وأنت قلبتها في الجمع يعني فيقال ماذا ساكنة فهي شبيهة بالمعلة ما معنى معلة أي ضعيفة انقلبت وما معنى شبيهة بالمعلة أيضا ضعيفة لأن الساكنة ضعيفة واضح إذا هذا قال ومثال ما كانت الواو في الواحد شبيهة بالمعلة ساكنة سوط فالواو ليست معلى لكنها شبيهه بها لسكونها ووجه الشبه الضعف في كل لان المعلى ضعيف والساكنه ضعيف فاذا جمعتها على فعال فقياسه ان يقال سياط سواط سواط فتلحظ ان الواو وقعت عينا لجمع صحيح اللام الى اخر الشروط والواو في واحده ساكنه فتبدل هذه الواو ياء فيقال سياط واضح واضح نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهدنا إننا تستغفر نعم يا قلبت ال ال الواو قلبت يا, ال يا لمناسبة الكسرة نعم. هذا هو السبب <تصفيق> مناسبة للكسرة لكن ليست لو كانت في كل واو قبلها كسرة ما سنحتاج إلى أي شرط لكن بعض الواوات تقلب يكون قبلها كسرة فتقلب ماذا يعني وبعضها قبلها كسرة فلا تقلب واو فلذلك اضطر إلى ذكر هذه الشروط نعم كوز يقال في جمعه كيوازه ولا يقال كي يزه سيأتي هذا غدا إن شاء الله في التعليق والتنبيه نذكر بعض الاستثناءات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت